يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المحيمين العظيم الرافع المعز المزير السميع البصير الحكام العام الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيز المقيم الحسيب الجليل الحاكم الوادب المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الوالي الحميد المحس المبدي والمعيد المعيد المميت الحي القيوم الوالي ديم المؤخر الأول الآخر الصالح الباتن واب المتاع البر التواب المنتقم العفور أو فمالك الملك جلال والإكرام المكسِب الج. وارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء واستمير البصير اللهم صل افضل الصلاه على أسعد المغلوقات كسيدنا محمد وعلى wa sallim wa adada ma'lumatika